اهؤلاء الذين اقسمتم لا يملهم الله برحمته ويدخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب مريم اصحاب الجنه ان افيدوا علينا من ماء يوم مما رزقكم الله قالوا ان